أن ي ع ب د و ا الله و ا ت ق و و ه أ ط ي ع و ن يغفر ل ك م ن ا ب ك ل س ي للعلوم الاسلاميه م و س و ن ه ا ر ا ف ل م يزدهم د ع ا ئ إ ل ا فرارا و إ ن ي ك للعلوم م دعوتهم ا ت ف ر لهم ج ا ا أ ص ب ع ه في ذ ا ن ه م ج ع ل و ا أ ص ا ب ع ه م ف ي ه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 ق ل ت ت س غ ف ر ربكم إنه كان غفارا ا كان إنه ي ر س ل ه الدكتور محمد ر ا م ب أ م و النابلسي و ب ي ي ن و لكم, جنات ويجعل لكم جنات موسوعه النابلسي ر ا ما ك م لا ت ر ج و لله و ق ر ا ك للعلوم ا ا الاسلاميه ل ق ر ف ن نورا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 لفضيله ا ل د ك و ر محمد راتب ا ل ه و و ل د ه و م ك ر و ا مكرا كبارا و ق ا ع ه النابلسي ا ت ذ ر و ودا ا و ا ولا و للعلوم الاسلاميه ل خ ط ئ اسماء و د ل الله دون ا ل أنصارا وقال ح رب لا تذر على الأرض لا على م ن الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا إنك تذرهم إن ى ف ر ك ه الهدى و ر ك ه دعويه غير ربحيه ذ ا ل م ؤ م ن و ن ا تزد ل ا ت م ا ا ع ي